بسم الله الرحمن الرحيم موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ما مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جاءتم شيئا إِذ تكاد السماوات يتفطرن منه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ان كل من في إِلَّا والارض الا الاهات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن مدد فإنما يصنعه بلسانك لتبشر به المتقيين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدّاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء